نداء من الشعوب الحرة الأبية نداء ممن يأبون الضيم ويحبون الفداء نداء لحكام المسلمين وملوك العرب. يا ملوك العرب أصحاب الفخامة أمّة الإسلام بتالله دعانا يا هلا الفزعات يصعب الزعماء لا مت الأعد عن القدس عذانا يا ملوك العرب أصحاب الفخامة أمّة الإسلام بتالله دعانا. يا هلا الفزعات يا اصحاب الزعامه لمت الاعد عن القدس تحدانا يا هلا الفزعات يا اصحاب الزعامه لمت الاعد عن القدس تحدانا ازعلو للقدس يا مال السلامه يا هل القمة راحن ترانا من نبي على ذل و نداما يا نعيش بعزو الله يا عسانا افزعوا للقدس يا مال السلامة يا هل القمة راحن ترانا من نبي على ذل و يا نعيش بعز ولا يا عسانا، اعقدوها واعلنوها وبصرامة وبشروب العز لا دار ترحانة يا ولوك العرب وصحاب الفخامة أمة الإسلام بيت دعانا يا هل الفزعات يا صحب لا لامت الأعد عن القدس حدانا يا ملوك العرب وصحب الفخامة أمة الإسلام بيت الله دعانا يا هل الفزعات يصحب الزعامة لا مت الأعد عن القدس تحدانا يا هل الفزعات يصحب الزعامة لا مت الأعدى عن القدس تحدانا كل شيخ وكل طفل في فطامة وكل رملة في رجل ثم رجانا أمة الإسلام جاعص فالعمامة والمشاع في ذر الله ثمذرنا كل شيخ وكل طفل في فطام كل رمضه في رجل الله ثم رجانا أمة الإسلام جاء أصفى العمامة والمشاعر في دار الله ثم دارانا علموا صهيون ويش معنى, معنى الكرامة الجبان بن الجبان بن الجبان علموا صهيون ويش معنى الكرامة, الكرامة. الجبان بن الجبان بن الجبان لو تركنا القدس بدين حشامة bukra hiqul asma kull asmana ya muluk al urb ashab يا هلا الفزعات يا صحب الزعامة لامت الأعد عن القدس تحدانا يا ملوك العرب وصحب الفخامة أمة الإسلام بيت الله دعانا يا هلا الفزعات يا صحب الزعامة لا متى الأعدى عن القدس تحدانا يا هلا الفزعات يا صحب الزعامة لا متى الأعدى عن القدس تحدانا لا صلاح الدين يا رمج الشامة عقبك الإسلام في ذل هوانا العدو يفرض على المسلم نظاما يذبح الابناء ويستحي النساء يا صلاح الدين يا رمز الشجاعه عقب كل في ذل هوانا العدو يفرض على المسلم نظاما يذبح الأبنى ويستحي نسانا اعقدوها وعلنوها وبصراما وبشروا بالنصر لدارة رحانا يملك ملوك العرب أصحب الفخاما أمة الإسلام بيت الله دعانا يا هل الفزعات يا صحب الزعامة لامت عن القدس تحدانا يا ملوك العرب وصحب الفخامة أمة الإسلام بيت الله دعانا يا هلا الفزعات يصحب الزعماء، لا مت الأعد عن القدس تحدانا يا هلا الفزعات يصحب الزعماء، لا الأعد عن القدس حدانا. لا مت عن القدس حدانا. لا عن القدس حدانا. لا مت عن القدس حدانا.